خلي في قلبي هنا يكفيني قيني ما تجي ليش, ليش, ليش ما تجي ليش صسيني امر صسيني يي عليك ما تزعفي شو خلي في قلبي ما تجي ديليش ما عليك مفونه نحيلي على خاطري ما تزيديلي يا عمريه هي هي ها ها وين اتحكى و, راني و قلبي راني معمر يا هيب هو هو هو في في انا معمر هما لي اللي في قلبي يكفي ليا ما تزيديلي شنه ما تزيديلي ش سيسيني عمري سيسيني واه تزعفت عليك ما تزعفيتوها ها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 سحرني اليوم اللي عمري أنتي أنا غير يختي حسيتي أنا Liefje gaat weer naar je klinnen. Je ziet je niet, je ziet je niet. Je ziet je